أولا يعلمون أن الله يعلمون أويل ان تيدي غير مما كتبون وان وقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة أَنْتَهُ فَأَذَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك أصحاب الجنة هم في ذا يَحْسُسُنَا <تصفيق> وَقُولُ <تصفيق>